التارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدريس وذل كف كل من الصابرين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 وزكريا إذ ناد ربه رب لا تذرني فرد وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِن